إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم لا ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقوا تقوم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين 114. وحتذوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرذة خاسئين 115. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر وَنَعَامٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا